ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا والنعم الخطاياكم وما هم بحاملين وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحمل أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسأل يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسل نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم مُعَالِمٌ